كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهزيه إلى عذاب السعيد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهزيه إلى عذاب السعيد